السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فتقدمت أبواب من أصول التفسير وكذا تقدم الحديث عن شيء من الناسخ والمنسوخ وسبق البيان عن, عن أنه لا يصار إلى النسخ إلا في وجود أمور منها المخالفة ثانيا عدم إمكان الجمع ثالثا معرفة المتقدم من المتاخر ويضاف إليها في أمر الحديث تكافؤ الطرق أي أنه حتى نحكم بالنسخ لزاما ان يكون هناك شيء يخالف شيئا مخالفه والجمع بينهم غير ممكن المتقدم معلوم والمتاخر معلوم سيكون المتاخر ناسخا للمتقدم ويضاف في الحديث ان تكون الطرق متكافئه اعني ان يكون هذا السند صحيحا وهذا السند صحيحا في نفس درجته من القوه اما اذا كان السند صحيحا والاخر ضعيفا فلا يصار الى النسخ بل يعمل بالصحيح ويترك الضعيف هذا اجمالا أما صور النسخ في كتاب الله، وقبل أن أذكرها، هناك من يبادر بدعوى النسخ مع إمكانية الجمع، فليطفط لذلك، فعلى سبيل المثال، وهذا كثير منتشر جدا في الكتاب العزيز. وفي قول المفسرين ان في تفسير الكتاب العزيز الايات التي فيها حث على العفو يدعي كثير من اهل العلم انها منسوخه بايه السيف فقوله تعالى فأفوانهم مصافح قوله تعالى فاصبر صبرا جميلا قوله تعالى فاعرض عنهم وتوكل على الله قوله تعالى قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله وما كان على شاكله هذه الايات هناك اتجاه لفريق من المفسرين إلى النسخ فيدعون أنها منسوقة بآية السيف وآية السيف لابد أن تعلم لأن استعملها كثير عند المفسرين فآية السيف على صلاحات المفسرين 4 سيف على اهل الشرك واف في قوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ومن العلماء من قال انها قوله تعالى تسيح في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله فبعضهم يقول انها قوله تعالى قاتلوا المشركين كف، كما يقاتلونكم كف. والاظهر الاول والاظهر الاول ايه سيف على اهل الكتاب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 جائد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم آية سيف على الفئات وهي قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله هذا إجمالا والله أعلم فمن العلماء من يدعي أن آية السيف الخاصة بالمشركين ناسخة لايات العفو عنهم فعفو عنهم واصفح يدعي أنها من بقوله فقتل المشركين حيث وجدتموه ومن العلماء من يجمع فيقول طالما أن الجمع يمكن إذن نصير إليه بدلا من دعوى النسخ لان الناس سيتضمن ابطال حكم ايه والاصل عدمه ما دام ممكنا فيقول ان العفو له مواطن وان المؤاخذه لها مواطن جمعا بين هذه الادله وبين تلك والله اعلم هذا والنسخ في كتاب الله عز وجل اجمالا على صور منها هو الأشهر نسخ الحكم وبقاء التلاوة وبقاء اللفظ الحكم ينسخ مع أن اللفظ باق وهو أوسعها انتشارا في كتاب الله فأكثر المنسوخ أو أكثر أقسام المنسوخ هو المنسوخ حكما والباقي لفظا المثبت لفظا المنسوخ حكما والمثبت لفظا فقوله تعالى في ايات الصيام قوله تعالى في ايات الصيام فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى او عفوا وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مساكين او طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه على راي الجمهور وعلى الذين يتحملون صيامه على ظاهر لفظ يطيقونه يعني يستطيعون صيامه انهم ارادوا الفطره افطروا واطعموا مكان كل يوم مسكينا فهذا قوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه إذا أرادوا أن يفطروا فدية عن كل يوم يفطرون قدروا طعام مسكين ففي الآية تقادير يلزم آمالها وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يستطيعون صيامه ان أرادوا ان يفطروا فديه عن كل يوم يفطرونه قدرها طعام مسكين وكان هذا في اول امر الاسلام وكما هو معلوم وهذا يفيد في مساله النسخ وكذا يفيد يفيد بالإيماء في مسائل الدعوة إلى الله من المعلوم أن الأحكام كانت تنزل تدريجية كانت تنزل تدريجية ففي أول أمر الصيام لم يفرض رمضان شهرا كاملا على الناس صوموا رمضان أو فمن شهد منكم الشهر فليصمه بل كان ذلك على مراحل المرحله الاولى صوم يوم عاشوراء وبعد فرض الصيام لكن على التخيير ان شئت صمت وان شئت افطرت ما مكان كل يوم مسكينا ثم جاء جاء العزم فمن شهد منكم الشهراء فليصمه نسخ هذا التخيير نسخ هذا التخيير واستطرد في هذا الباب بعض الشيء الصلاة الصلاة في أول أمرها كانت صلاتان صلاة الصبح وصلاه العصر وهو قوله سبحانه فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فكان في اول الامر صلاتان صلاه الصبح وصلاه العصر وجاءت بعد الصلوات الخمس استلأ البعض من قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تسبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون قال إنها صلوات خمس ولم يكن ذلك صريحا وايضا في هذا الباب الخمر نزلت مدرجة ففي أول الأمر قوله تعالى أسألونك عن الخمر عفوا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وبعد يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى تضييق وبعد تعريض بالناس ستحرم يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما وبعد انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون والجهاد كذلك في قوله تعالى كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وبعد اذن بالانتصار ممن ظلم اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وبعد امر بالقتال كما في آية السيف المتقدمة وهكذا لكن كان الأمر فيها معكوسا كان الأمر فيها معكوسا في بعض مراحله أعني من الأثقل للأخف كان في أول الأمر حسن على الصدقة ثم جاء سألونك ماذا ينفقون قل العفو اي الزائد كله وبعد جاءت مقادير الزكاة وأنصبت الزكاة جاءت مقادير الزكاة وأنصبت الزكاة فأصبح كل من أدى زكاته أدى ما عليه ومن لم يؤدها أثم وهكذا في كثير من المسائل في مسائل المواريث في أول أمرها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين أو عفوا نعم انترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وبعد نزلت ايات المواريث قال الله سبحانه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الايات فكذا كانت الامور مدرجه في كثير من الأحيان في اكثر المسائل التي سمعتموها قبل الله تعالى التوفيق وحتى في ابواب الأنكحة وساتئ لذلك ان شاء الله مزيد بيان وماذا قولوا بالله التوفيق كما سلف قد يكون النسخ نسخ مع بقاء نسخ للحكم مع بقاء التلاوه وهذا الاكثر انتشارا في الكتاب العزيز استلنا له بايات الصيام كان الشخص مخيرا بين الصيام وبين الاطعام نسخ التخيير وجاء الالزام بقوله فمن شهد منكم الشعراء فليصمه هذا وإن كان من العلماء من لا يرى النسخ كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما اذ كان يقول لا نسخ في هذه الآية وإنما قوله تعالى وعلى الذين يطيقون اي يصومونه مع مشقه ان صاموا كالشيخ الكبير والمراه العجوز والمرضي والحامل يفطرون ويطعمون مكان كل يوم مسكين فاذا راي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه المسألة في هذه الآية يرى أن لا نسخ لكن هذا كلفه أن يحمل يطيقونه على لا يطيقونه إلا مع مشقة لا يستطيعون صيامه إلا ما مشقة وقال ففي ذلك الجمهور هذا ومن هذه الامثله امثله نسخ الحكم مع بقاء اللفظ قوله تعالى من سوره البقره في شان المتوفى عنهن الازواج والذين يتوفون منكم ويذرون ازواج وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فكانت المعتده تمكث في بيت الزوجيه سنه متاعا الى الحول غير اخراج فنسخ بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وهذا من التدريج كان المتوفى عنها زوجها تتربص عاما فنسق بأربعة أشهر وعشرة وهذا أيضا المثال مثال لأمر ألا وهو أن الآية الناسخة قد تسبق في الترتيب القرآني الآية المنسوخة قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسنا أربعة عشر وعشرة في سياق قبل قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فالثانيه منسوخه مع أنها في السياق القراني متاخره فهذا يفيد امرا الا وهو ان نزول ايات القران لم او صور القران ايضا بالتبع لم يكن مرتبا ترتيبا زمنيا حسب موضع الآية الكريمة في أو حسب موضع الصورة في القرآن فصورة الفاتحة مكية وليست هي أول سوره نزلت بل العلق قبلها ولكنها في الترتيب القرآني افتتح بها المصحف وصورة البقره مدنيه وتاتي صورة النساء مدنيه والمائده مدنيه ومن اخر ما نزل ترجع الى الاعراف مكيه الانعام مكيه عفوا ترجع الى الاعراف مكيه ترجع الى الأنفال مدنيه ترجع الى براءه مدنيه ترجع الى يونس مكيه وهود مكيه ويوسف مكيه وكذلك الايات داخل الصور كما ساتى له مزيد بيان ان شاء الله كانت لا تنزل يامر النبي ان تضع في الموطن الفلاني من صورتي كذا وكذا هاوذا قائلا من امثله نسخ الحكم وبقاء اللفظ فضلا عن المثلين المذكورين قوله تعالى من سورة البقرة قوله تعالى من سورة البقرة إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فحاسبكم به الله نسخ بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وكذلك في هذا الصدد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه فلكثرة السائلين لرسول الله عليه الصلاة والسلام كانت المسألة ضبطت بعض الشيء وكان الذي يريد أن يختص بمناجاة الرسول يقدم بين يدي نجواه صدقات فنزلت الآية بعدها أشفقتم ان تقدم بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة هل مثال لناسخ ومنسوخ تتابعها في السياق أيضا من صورة البقرة أو عفوا صورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفهم قص منه قليلا كان قيام الليل أمرا فذات قالت تعالى فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم في اخر الصورة ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من سلسة الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار عالم ان لن تحصوه فتاب عليكم أي علم أنكم لن تستطيعوا تقدير النصف الليل لم تكن عندهم ساعات يضبطون بها نصف الليل الأول من النصف الثاني قال علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن فنسخ قيام الليل فهذه بعض الأمثلة لنسخ الحكم مع بقائي اللفظ والمثال الشهير لنسخ اللفظ مع بقي الحكم وما صحح بمجموعة طرقه من أن عوان عمر أن قوله تعالى أن عفوا قول الشيخ والشيخة ان زنيا ويعني بالشيخ والشيخه المتزوجين ان زنيا فرجمهما البته نسخ لفظا وبقي حكما نسخ لفظا وبقي حكما وهنالك منسوخ حكما ولفظا وهو ما ورد عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عشر, آيات عشر رضعات مشبعات يحرم فنسخن بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرا من القران ان ناسا استمروا على قراءتها ولم يعلموا انها منسوخه وهنالك ما نسخ ولا يعرف ناسخه نسخ لفظا ونسخ حكما ولا يعرف عنه شيء كما أشار حزيفة أوبي بن كعب إذ قال كانت سورة البقرة عفوا سورة الأحزاب تعادل سورة البقرة في الطول تعادل سورة البقرة في الطول فرفعت أي ولم يبق منها إلا القدر الموجود بين ايدينا الآن والله على كل شيء قدير، ويقول العلماء في تقسيم النسخ من باب آخر، باب آخر وهو الأخف والأسقل، قالوا قد تنسخ الأحكام الخفيفة، أحكام شديدة وثقيلة. وقد تنسخ الأحكام الثقيلة بأحكام أخف منها وقد تنسخ الأحكام بأحكام مثيلة لها ومشابهة لها مثال لنسخ الاخف بالأثقل آيات الصيام وآيات الصيام في أولها وعلى الذين يطيقونه فديه طهام مسكين كان هذا أمرا سهلا إن شئت أن تصوم وان شئت أن تفطر وتطعم ما كان كل يوم مسكينا كان أمرا سهلا فنسخ بالأثقل فمن شهد منكم الشهر فليصمه نسخ بالأثقل فمن شهد منكم الشهر فليصمه فهذا مثال لنسخ الأخف بالأثقل ومن العلماء من يريد له مثالا آخر على اختلاف في توصيفه هل هو منسوخ أم مؤقت وقوله تعالى من سورة النساء ولذان يأتي منكم فآذوهما فان تاب وأصلحا فأعرضوا عنهما كان الرجل الزاني يؤذى ان تاب واصلح يعرض عنه فنسخ بالرجم نسخ بالرجم والرجم بلا شك اثقل وفي الباب المقابل نسخ الاثقل بالأخف وهو من سوره الانفال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يقد منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين قال الجمهور من المفسرين كان المسلم يؤمر أو كان المسلمون يؤمروا بمنازلة الكفار إن كانوا عشرة أضعاف إذا كان المسلمون مئة والكفار ألف فلك أن تقاتل لكن إذا زادوا عن ألف لك أن تتنحى عن القتال إلى أن تتقوى نسخ هذا بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين فاصبح الواحد ينازل اثنين فقط أما إذا زاد عدد الكفار عن ذلك فلك أن تتثبت حتى تعد عدتك وهذا ينفع في مسألة فرض الجهاد ومتى يتعين ومتى لا يتعين كفقه فمثال لنسخ الاثقل بالأخف ومثال آخر له إذا ناجئتم الرسول تقدموا بين يدي نجواكم صدقة نسخ بقوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقيام الليل في اوله كان فرضا على النبي والأمة قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا كما قالت عائشه فنسخه بالألة التي سمعتموها نعم ومثال آخر لنسخ الأخف بالأسقل عفو الأسقل بالأخف في بدايات فرض الصيام كان الرجل إذا صام وأزن المغرب له أن يفطر، لكن أمد الفطري لا يمتد إلى الفجر بل يمتد إلى أن ينام فإذا نام بعد ساعتين مثلا من المغرب واستيقظ بعد ساعتين لا يأكل ولا يشرب إلا غدا مغربا فنسخ بقوله فالآن باشروهن هن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فابيح للشخص إذن أن يأكل وأن يشرب إلى الفجر ومن النسخ المتساوي في جانبيه امر تحويل القبلة أمر تحويل القبلة فقال كثير من العلماء انه مستوي في التكليف الشرعي كونك كنت تتجه في صلاتك الى بيت المقدس فاتجهت الى الكعبه الامر مستوي ولكن ذكره بعض اهل العلم في نسخ الاثقل بالاخف قالوا كان ثقيلا على المسلمين ليس ثقلا بدنيا انما ثقلا نفسيا ان يتجهوا الى بيت المقدس فاليهود يقولون انتم تكذبوننا وتتجهون بصلاتكم الى قبلتنا والمشركون يقولون يدعى صاحبكم انه على مله ابراهيم ويترك قبلة ابراهيم كانت فيه مشقة شديدة على نفوس المسلمين ولقد قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها فأراح الله نفس نبيه صلى الله عليه وسلم قوله فلنولي أنك قبلة ترضاها اي تهواها وتحبها نفسك فكان مثالا الاثقل بالأخف الأخف على النفس الاتجاه إلى القبلة فأمر الى الكعبة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك والله تعالى أعلى وأعلم هذه بعض الأمثلة في هذا الباب أعود فأقول إن دعوى النسخ تصرع فيها أقوام ولا ينبغي أن نتسرع فيها لأن النسخ يتضمن إبطال حكم إبطال مفهوم آية وهذا لا ينبغي أن يكون إلا إذا عجزنا وبالشروط التي تقدم ذكرها وهنا أمر هل القرآن ينسخ السنة وهل السنة تنسخ القرآن يلزم ابتداء التذكير بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى هل هذا متنزل على القران ام متنزل على القران وعلى سنه النبي عليه الصلاه والسلام اعود مذكرا هل قوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى منزل على القران ام على سنه النبي عليه الصلاه والسلام مع القران فمن العلماء من قال نعم النبي لا ينطق عن الهوى لكن قوله ان هو الا وحي يوحى هذا متعلق بالتشريع عموما سواء كان قرانا او كان سنه لكن امور الدنيا قد يكون فيها مساغ للاجتهاد ويريدون على ذلك ما يلي قصه تعبير النخل وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يؤبرون النخل قال ما يصنع هؤلاء قيل يؤبرون النخل يا رسول الله قال وما ذاك قال يضعون الذكر في الأنثى يعني التلقيه قال ما أظن ذلك يغني شيئا فتركوا التأبير فما أسمرت النخل فمر بهم ما للنخل لم تثمر قالوا يا رسول الله قلت لنا كذا وكذا قال اذا حدثتكم عن الله فيني لن اكذب على الله واذا حدثتكم عن دنياكم فأنتم أعلم بشؤون دنياكم وأراد في ذلك أن النبي في بعض الغزوات وليحرر سنده أمر أن ينزل الناس منازل أن ينزل الناس أن يعفو أمر أن ينزل الناس منازلاً منازلاً معينة، فقال له بعض الصحابة: أهو الرأي؟ أو هو وحي يا رسول الله؟ أو هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإذا يا رسول الله، إني أشير بكذا وبكذا، واليحر سنده فمثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصدر عن اجتهاد منه وكاجتهاده في أسار بدر وكاجتهاده في الصلاة على المنافقين فلزم أن يذكر بهذا بين يدي ما سيلقى الآن فقوله تعالى وما ينطق عن الهوى هو لا ينطق عن الهوى المحض إنما تكون اجتهادات لكن هل كل ما يقول وحي ما كان في الأحكام التشريعية وما كان قرآنا فهو وحي يوحى والله أعلم وإلا هل يقال إن أمره الصحابة أو إن نأيه الصحابة عن تأبير النخل كان وحيا يوحى أم كان اجتهادا فقوله إذا حدثتكم عن دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم يفيد أنه لم يكن وحيا والله أعلم أعود قائلا إذن هل القرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن فللتقيد المذكور انما كان أحكاما شرعية أو نقلا عن الله فهو وحي يوحى فمن ثم إذا كان وحي يوحى ساغ إذا أن تنسخ سنة القرآن ومن هنا ذاب فريق من آل العلم أقول فريق للخلاف القائم في هذه المساله الى ان قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين فقالوا الوصيه للوالدين نسخت ونسخت للاقربين الورثه اما الاقربون الذين ليسوا بورثة فلم تنسخ في حقهم لكن نسخ الوجوب استدلوا على النسخ بقوله عليه الصلاة والسلام ومن كل طرق فيه مقال إلا أنه يصحح في عليه وعليه العمل مع إغماض على بعض الأسانيد له إن الله قد اعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث فقال بعض العلماء إنه ناسخ للوصية للوالدين وللاقربين الورثة ومن العلماء من عارض في ذلك وقال بل الناسخ قوله تعالى يوصيكم الله تعالى في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين الآيات قال هي ناسخة وليس الحديث أما مثال آخر في المقابل لنسخ السنة بالقرآن فمن أمس ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان قد اتفق اتفاقا عاما من يأتي مسلما من آل الشرك يرد إلى المشركين فكان هذا العموم يشمل المؤمنين والمؤمنات بس يشمل المؤمنين والمؤمنات فبعد نزلت الآية إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات تمتحنهن الى قوله فان علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار فنسخت السنه هذا مثال والله اعلم لما سبق هل تنسخ السنه القران ام لا ذهب بعض العلماء إلى أن السنة تنسخ القرآن أيضا وذلك لأنها وحي وأيضا ضربوا لذلك مثالين أولهما حديث الوصية لوارث نسخ الوصية للوالدين والأقربين الورثة والثاني على خلاف أيضا في اعتباره ناسقا أم ليس بناسق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والسيب بالسيب جلد مئة والرجم قال البعض انه ناسق لقوله سبحانه واللاتي ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكهن في البيوت حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا اجوال السبيل في قوله قد جعل الله لهن سبيلا فالبعض يقول انها كانت مؤقته وجاء وقت انتهاءها والبعض يدخلها في الناسخ والمنسوخ ايضا في هذا الباب قد يتوهم ان آية ما أفادت حكما ومن ثم بناء عليه إذا جاء حكم يعارضها يظن البعض أنها ناسخة أو قد تحتمل الوجهين فمثلا قول الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام استغفر لهم أو لا تستغفر لهم هذا في المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم هل هذا تخيير أم ليس بتخيير تخيير لأن الآفة إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم انها تخيير فهم أنها تخيير فلما فهم النبي انها تخيير استغفر لهم فجاءت بعد آية وهي قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره فإذا قلت انها تخيير كما قال الرسول لعمر لما نهو عمر على الاستغفار قال اخر عني يا ابن الخطاب إني خيرت فاخترت فستعتبر الآية الثانية ناسقة لهذا التخيير وإذا قلت ألا ليست تخييرا إنما تحمل النهي لأن عمر من موافقات ربي له، نهي عن الصلاة على المنافقين، فسيكون حنائذ لا نصر. لكن اختيارنا أن النبي فهم أن تخير، فكان ذلك في أول الأمر، والله تعالى على وعلم. معرفة المكي من المدني. وأثر ذلك على الناسخ والمنسوخ واضح انه لا يمكن أن يكون مكي ناسخ لمدني لا يمكن أن يكون المكي ناسخ للمدني إذ كيف تنسخ آية نزلت آية لم تنزل فلا يمكن ولا يتصور أن تكون آية مكيه ناسخه لايه مدنيه لان النسخ والناسخ يكون بعد بعد المنسوخ فمعرفه المكي ان المدني تفيد في هذا الباب معرفة المكي والمدني تفيد في هذا الباب اذ هي داخله تحت معرفه المتقدم من المتأخر فيتفطن لمثل هذا وهل هناك نسخ في الأخبار يعني أن الله يخبر بأمر أي آية فيها إخبار هل هناك نسخ في الأخبار أن الله يقول حصل أمر ثم يقول لم يحصل هذا لا يمكن أبدا أن يكون هناك نسخ في الأخبار لكن القصة قد تبين انتقالا من حكم إلى حكم آخر كما قال الله سبحانه كما قال الخليل إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك بعد ذلك ومع القصة نسخ هذا الحكم نسخ هذا الحكم فنقول إن المنسوق ليس الخبر إنما هو الحكم فلا يتصور أن إبراهيم لم يقل إني أرى في المنام أني أصبح فالمنسوق فالمنسوخ ليس ليس الخبر إنما المنسوخ هو الحكم كذلك قوله تعالى لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تسبحوا بقرة يذكر البعض أن هذا الحب نسخ بالإلزام ببقرة معينة لما شددوا شدد عليهم انه يقول أنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الحرصة مسلمه لا شيئة فيها أصبحت موصورة بأوصاف بعد أن كانت مطلقة فإذا ليس نسخا للخبر إنما نسخ للحكم الأول فكان الحكم الأول مجزئ إسبحوا اي بقر شددوا فانتقل الحكم لحكم أشق عليهم لما شددوا فليس المنسوخ هو الخبر وكذلك قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا لا يفهم أن هذا الخبر نسخ لأن هذا كان إباحة وامتنان بتجويز الخمر تجويز من ثمرات النخيل إباحة وامتنان بثمرات النخيل التي منها يتخذ الرزق الحسن والسكر الذي نسخ ليس الخبر إنما نسخ الحكم الذي كان اولا فكان اولا هناك إباحة نسخة الإباحة إلى تحريم كم هو معلوم فذي بعض المباحث المتعلقه بالناسخ والمنسوخ فأي أخ له أي سؤال في هذا الباب حتى يغطى الباب فليتفضل بطرحه بارك الله فيكم تفضل مثال للمفسرين الذين يتسرعون في دعو النسخ القرطبي على وجه الخصوص والطبري أيضا في كثير من الأحيان فدعوى النسخ لا يصار إليه إلا عند العجز التام عن الجمع بين الآيات نعم تفضل هل الإجماع ينسخ النص الإجماع لا ينسخ لكن الإجماع يوضح يوضح معنى النص في هذا الصدد على سبيل المثال صبرا اسوق له المثال ليفهم النص في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام والأخرى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير يعني أمر القتال في الشهر الحرام كبير من الكبائر فالبعض يقول إن الإجماع عقد على تجويز القتال في الشهر الحرام فالجواب أن الإجماع ليس هو إن سلم هذا الكلام ليس هو الذي نسخ الآية إنما الذي يظن أنه نسخها فعل رسول الله عليه الصلاة بل قال بعض العلماء إن المؤلة في قوله فإذا انسلق الاشهر الحرم، فاقتل المشركين حيث وجدتموهم كانت مؤلاء انتهت تماما انتهت تماما بصورة براء ليست انتهت السنة هذه فحسب إنما انتهت إلى الأبد فذلك الغزوات بعد لم يكن يتربص فيها انقضاء الأشهر الحرم من عدمه واضح الكلام فقالوا إن قوله تعالى فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين هذا على الدوام كانت مولا نهائيه وفعل الرسول بعد ذلك هو الذي سوغ ابتداء القتال في الاشهر الحرم بعد نزول ايه براءه فالله اعلم فالله أعلم نعم ان النسخ لا يدخل على الوعد انما يدخل على الوعد يقولون يعني على ما افهمه من من كلامك انت وان لم أجده مضطردا للباحثين في امر النسخ يقولون ما ان الله اذا وعد بوعد حسن لا ينسخه انما اذا وعد بعقوبه قد يتجاوز عنها سبحانه وتعالى هذا والله اعلم نعم لا هذا ليس نسخا انك لا ترشد الى صراط المستقيم وإنك لا تهدي من احببت الهدايه الدلاله الهداية في الأولى الدلالة والهداية في الثانية التوفيق فالتوفيق يختلف عن الدلالة نعم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله على رأي الجمهور ناسخة للمؤاخات التي كان النبي آخا بين المهاجرين والأنصار فهي مثال أيضا يضاف لما سبق لما ذكرنا أمثلة فقط لنسخ السنة بالقرآن فلما قدم النبي المدينة لكن سأورد لك واجه الاعتراض على ما سيذكر كان النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة يؤاخ بين المهاجرين وبين الانصاري اخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع وكانوا يقتسمون المهاجرين قرعا واخى بين سلمان وأبي وابي الدرداء كانت هناك مؤاخاه وكان المهاجري يرث الانصاريه والأنصاري يرث المهاجريه دون سائر رحم دون سائر وراثته سمرت هذه المسألة مدة فلما نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين أن أولى بأن يرث بعضهم بعضا من وراثة الانصار للمهاجري والمهاجري الأنصاري في كتاب الله في حكم الله إن الله بكل شيء عليم فنسخت التوارث الذي كان ينبني على المؤاخاة وبقية الأخوة الايمانيه لم تنسخ لكن البعض يقولون هذا نسخ للقرآن بالقرآن كيف؟ قالوا إن توارث المهاجري مع الأنصار كان مأخوذا من قوله تعالى والذين عقدت ايمنكم فاتوهم نصيبهم فنسخ بقوله وللارحام بعضهم اولى ببعض لكن وجوه المفسرين متعدده في تفسير قوله تعالى والذين عقدت ايمنكم فاتوهم نصيبهم تضعت المسألة نعم تفضل هو أحد يسكت الأطفال في الخارج جميع نعم هل هناك من أن أنكر النسخة مطلقة نعم المعتزله ينكرونه ويقولون إن النسخة يقتضي التردد يعني إذا قال الله لك اليوم افعل وغدا لا تفعل يعني إنه متردد هم يقولون كذا وطائف الشيعة من الشيعة وأولئك تبع اليهود اليهود يقولون النسخ يقتضي التردد والبداء يقولون أقلا باطلا كثيرة لكن أظن أننا قد مثلنا أن النسخ كان من عهد آدم ومن عهد نوح ومن عهد إبراهيم ومن عهد موسى فبالاتفاق لما خلق الله آدم خلق الله آدم ولم يكن على وجه الارض الا ادم وزوجته أنجب ابن ادم يتزوج من ابن ادم يتزوج من ها يتزوج باخته ستتزوج باخته فاستمر هذا زمن وبعد نسخ هذا التزاوج أصبحت الأخت محرمه اصبحت الاخت محرمه على الشخص ان يتزوجها ابراهيم اني ارى في المنام اني يذبحك افعل ما تؤمر وكان كان امرا نسخ بقوله وفديناه بذبح عظيم انتم يا يهود تدعون ان شريعه موسى نسخت احكام من شريعه من كان قبل موسى كابراهيم عليه السلام الأطفال دول يا جماعة. النصارى يدعون النسخ هم الآخرون يا اخوه واحد يسكت الأطفال يا جماعة الشهادة نعم في موضوع النسخ حتى يغطى بس نعم هل تشترط فترة زمنية لا تشترط نعم هل تم حصر الآية المنسوغة ه... الحصر يصعب لماذا يصعب لان قد تختلف المسألة من نظر عالم إلى, إلى عالم آخر. إلى عالم آخر نعم هناك آيات متفق على نسخها ايات متفق على نسخها وايات مختلف هل هي منسوخة أو ليست بمنسوخة لكن خصر ذلك لم أجده في مصنف لم يختلف عليه بل إن وجدت مصنفات اختلف على مؤلفيها في بعض الآيات نعم هل قوله تعالى لا إكرار في الدين منسوخ ليست بمنسوخة على التحرير ليست بمنسوخة لا اكراه في الدين ما معناها ما معناه الذين قالوا منسوخة بنوا على أن قوله لا اكراه في الدين معناه لا تكره أحدا على الدخول في الدين لا تكره أحدا على الدخول في الدين فمن العلماء من قال هي محكمة باقية في النصارى واليهود ليس لنا أن نكرهم على الدخول في ديننا ذلك لأن الله قال حتى يعطوا الجزية عن يد هم صغرون فإن أدوا الجزيه الجزية ساريه عليهم الوجه الآخر أن لا إكرار في الدين ليس على معنى النهي ليس معنى لا تكره أحدا على الدخول في الدين ليس المعنى لا تكره أحدا على الدخول في الدين لكن من امثل ما قيل فيها أنها منزلة على اليهود وعلى النصارى وإن قال قائل إنها عامه وأن معناها لا تكره أحدا على الدخول في الدين سيكون في هذه الحاله الاتجاه إلى النسخ فيما يتعلق بالمشركين يعني إن قال مفسر أن وجود تفسير فيها متعدده إن قال مفسر إن قوله لا اكراه في الدين معناها لا تكره أحدا على الدخول في الدين فقد تبين الرجل من الغي وأمره موكول إلى الله فسنقول هذا متعلق باليهود والنصارى إذا ادوا الجزية والذي يتعلق بأهل الشرك نسخ بآية السيف إن فهم هذا المعنى أما إذا فهم معنى من المعنى الأخر الكثيرة الوردة في تفسير الآية قد بصتها في تفسير صورة البقرة فلا نسخ حينئذ تفضل. أنت جئت متاخرا من أول الجلسة معنا ألا نجيب على هذا ها؟ في أول الدرس تكلمنا باستفاضه لكن عموما هذا اتجاه بعض المفسرين كالقرطبي على وجه الخصوص نعم هنا أمر يتفتّل له ولزمن يكون، لزمن يبين. إذا تكلمنا عن النسخ، فكما سلف النسخ نقل حكم، نقل المسألة من حكم إلى حكم آخر. يكون الحكم الأول أثبت في الكتاب العزيز أو في السنة، لكن إذا لم يكن ثم حكم في الكتاب ولا في السنة. وجاءنا الأمر من الله في كتاب بأمر هو لا يقل إنه ناسخ ناسخ لماذا لأفعال الجاهلية فالقرآن كله بهذه المثابة يعني الأمر بتوحيد الله لا يقل إنه ناسخ لأفعال الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام لأن الله ما أنزل شيئا يبيح عباده الأصنام يعني الله سبحانه ما أنزل شيء أن يبيح لأحد أن يعبد الأصنام حتى نقول إنه نسخ بل قال ما أنزل الله بها من سلطان ما أنزل الله بها من سلطان ففي الجاهليه كانوا يتبنون اللقطاء أو يتبنون أقواما أو ينسبون أبناء إليهم ينسبون أبناء إليهم إما تعززا وإما افتقارا وإما رفعا لخسيسة ونحو ذلك لكن هل ربنا اذن بذلك؟ هل في الكتاب العزيز أن الله جوز لأحد أن يتبنى أحدا حتى نقول إن قوله تعالى ادعوهم لأبئهم نأتخ له لم يرد لم يرد ترخيص من الله سبحانه او اباحه من الله سبحانه ان شخصا ياخذ شخصا اخر ويكتبه باسمه ينسبه له فقوله تعالى ادعوهم لابي لا نقول انه ناسخ ناسخ لماذا ناسخ لماذا النسخ نسخ حكم بحكم فالله ما حكم لا هو الله ما حكم لكن قد تقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام تبنى زيد ابن حارثة تبنى زيد ابن حارثة فهل يكون قوله تعالى ادعوهم يا أبئين ناسخ لفعل الرسول فلا لا أيضا هنا لماذا لا لأن الرسول ما تبنى زيدا في الإسلام ما تبنى زيدا في الإسلام إنما تبنى زيدا قبل البعثه تبنى زيدا قبل البعث وهكذا سال مولى ابي حزيف ونحو ذلك نعم نفس التوصيف المذكور الآن ولا تنكح ما نكح أبوكم من النساء إلا من قد ثلاث ما أذن الله في كتابه ولا أزن الرسول في سنته لشخص أن يتزوج امرأة أبيه ليس هناك أزن لا في الكتاب ولا في السنة إنما جرت عادة العرب في الجيلية على ذلك أن المرأة إذا مات زوجها وله أبناء من غيرها تسارع إليها كل يريد أن يلقي ثوبا أولا عليها فمن ألقى الثوب أولا عليها كان أحق بها إن شاء تزوجها إن شاء زوجها وأخذ المهر إن شاء أبقاها هكذا طيلة حياتها بلا زوج قالت على يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها فكانت هذه وراثة النساء كرها لي لم يأذن الله بذلك هذا كان شيئا موجودا في الجاهلية نهى الله عنه ولا تنكحوا منك ابوكم من النساء وكذلك قوله تعالى لا يحل لكم ان تريس النساء كرها نعم تفضل لا وصيه لوارث اذا كان ضعيفا كيف ينسخ الايه هذا وجه الاشكال لكن من صحه صحه مجموعه الطرق على التسليم بأنه ضعيف، إن سلمت أنه ضعيف، لن يكون الناس إنما الناس عندهم آية، وهي يوصيكم الله في أولادكم. نعم، نعم. هل هذا المعرفة الناسخ والمنسوخ قد يؤ يؤدي إلى واحد يبلغ آخر هل هذا المعرفة الناصخ والناسخ قد يؤدي إلى بدع نعم قد يؤدي إلى بدع وقد يؤدي إلى محدثات قد يؤدي إلى بدع وقد يؤدي إلى محدثات سواء كان في الكتاب العزيز أو في السنة المباركة أو في السنة المباركة فكثير من الناس الذين عولوا على أنه لا نسخ لا نسخ يفعلون أفعالا عجيبة سواء تعرفونها أنتم أو لا تعرفونها فمن العجيب من العجيب أن طوائف من الإسماعيلية في البلاد اليمنية المتخمة للسعودية وهي بلاد مغمورة في الجهل العجيب فئاتنا الباطنية هناك يعتقدون ما ادري من أين أتوا بهذا الفهم وهذا متعلق بالحديث قالوا الله لا ينسخ شيئا فرض الصلوات خمسين صلاة اذا نصليها خمسين صلاة التراجع هذا لا يصلح ولا يصح وللآن يصلون خمسين صلاة في اليوم والليلة لكن قبل أن تأتي أنت يعني في كل فرض كل ظهر عشر ظهر كل عشاء عشر عشاء لكن قبل ان تصلي انت الركعتين يكون صلى العشر يعني نقر لا تتصوره وسرع لا تتصوره فلاقوا عكاسات يعني مثلا كنت عن زياره القبور الا فزوروه الذي لن ياخذ بالنسخ سيقول ماذا سيقول زياره القبور محرمه ويمنع الرجال والنساء من زياره القبور وكذا قوله تعالى في شأن الصيام من يبين عن حل لكم ليلة الصيام من رفص إلى نسائكم الذي لا يأخذ بها سيبقي الأمر في عداد المحرم في الصيام في الصيام وعلى الذين يطيقونه فديه طعاموا مسكين وقال لك أنا أفطر واطعم مكان كل يوم مسكين على تفوت في الضلالات طبعا تفضلنا نحن جوابنا على هذا الآن نعم أدلة المنعين من نسخ القرآن, القرآن بالسنة من نسخ المنعون قلة لكن من أدلتهم انهم يمنعون قالوا إن النسخ من شروطه التكافؤ التكافؤ في الطرق يعني شيء قوي أمام شيء في قوته أنا أول شيء ذكر فقالوا إن السنة قد يكون الحديث ضعيفا فكيف تدع أنه ينسخ آية محكمة ثابتة فلم يحصل حينئذ التكافؤ من ناحية القوة موضح الكلام ده وجهتهم استدلالومه نعم في القران لا يثبت هذا الكلام لا يصح ان تقول ان ايتين متعارضتين ولم يمكن الجمع ولم يعرف المتقدم من المتاخر لا يصلح هذا في السنة لماذا؟ لأن الله قال ولو كان من عند غير الله لا وجد فيه اختلاف كثيرا فأنت تتأم بقلة فهمك هذا أولا أنت تتأم أو أي عالم يتأم بقلة فهمه إذا قال هناك تعارض ثانيا أغلب اي الكتاب العزيز معروف الأول من, من الثاني قد يتأتى هذا في الحديث لماذا في الحديث لأن الطرق كثيرا ما لا تكون متكافئة والرواة كثيرا ما يتفوتون في حفظهم فلو قدر, لو قدر في السنة وقيل انه إنه وجد حديثان متعارضان أحدهم يأمر والآخر ينهى ولم نعرف الجمعة والطرق متكافئة يحكم بالاضطراب عليهم يحكم بالاضطراب عليهم إذا, إذا, إذا قدر لكن يصعب الوصول إلى هذه النتيجة لأن الله قال وفوق كل ذي علم عليم فوق كل ذي علم عليم لكن يكون مثلا في الأوامر الواضحة أو افعل ولا تفعل نص يقول افعل ونص يقول لا تفعل لكن ممكن يرد على احتمال الخصوصية النبي خاص هذا بقول افعل وخص ذلك في قوله لا تفعل فقد ترد عليه دعوى الخصوصيه نعم يقول إذا وجد حديث عن رسول الله واجماع صحابه على خلاف اولا تحرر دعوى الاجماع ثانيا يمكن أن يؤهم أحد, أحد رجال الإسناد تقول وهم فلان والاجماع على خلاف ما نقل فلن نرد كلام النبي ابدا ابدا لقول شخص ولكن ممكن نواهن الطريق التي قال فيها التي ورد منها هذا الحديث أي شيء في الناس فضل ناسخ للسنه بالسنة كثير كثير جدا كثير جدا ما لسه مذكرم كثير جدا في كتاب الناس خمس او كنت تهتكم عن زياره القبور الا فزوروها كنت نهتكم عن الانتباز في القدور ألا فانتبزوا ولا تشربوا مسكرا كثير جدا في هذا الباب ادخار الاضاحي فوق ثلاث نكاح المتعة مثال كثيرة جدا في هذا الصدر لعل ما أدري الكلام على نكاح المتعة استوعب استو... من قبل لأنه مثال لهذا هذا مثال في السنة أن نكاح المتعة كان حلالا ثم حرم كان حرام حلالا ثم حرم ثم, حل ثم حرم في عدة مراحل لا. انت هتقرا خليك بالقراءه الان بس عندك شيء تفضل به. كل شيء مش لازم تقرا عشان الوقت ضيق بس. <تصفيق> مثالا للنسخ الذي تسوت فيه الجهتان جهتان الثقل والخفه وال <تصفيق> يعني الثقل والتخفيف هما نحن وضحنا تحويل القبلة من العلماء من قال نسخ لم يحصل فيه تفاضل في الثقل والتخفيف، ومنهم من قال إن الثقل كان نفسيا. إيه فيه إيه هل في أمثلة أخرى على ذلك؟ أمثلة في في نسخ مباح بمباح مثل يعني في نفس الدرجة من القوة؟ نعم، ستجد أيوة، أنا بفكر أجمع لك نصوص نسخت. نصوص اخر مع استواء الامرين فيها لا نسخ القتال لا يسخر تفضل ماذا عندك ها؟ أول آية نسخت يقولون يعني البعض يذكر إن آية المزمل إن كان قيام الليل في أول الأمر قم الليل إلا قليلا قال تعالى فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم هذا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته